لقد تغولت فتنة من قرن وقل لهم لكن هم راحت جاء الحق وظهر ام الله وهم كالمئون لقد تغولت فتنة من قرن وقل لهم لكن هم جاء الحق وظهر